ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر لهم فقدرنا فنعما القادر ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللاب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ 124. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 125. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون